وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او سخن بنجاسة انتهت هذه المسألة او استعمل في طهرة لم تجب انتهينا من هذه المسألة قال او في غسل كافر هل غسل الكافر يسلب الماء الطهورية ليكون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 استغفر الله عده مكروها عده مكروها قلت والكراهه حكم شرعي لا تثبت الا بدليل كتابا وإيه؟ وسنه والكافر ثانيا ليس نجسا نجاسه عينيه ولا ماديه فما هو موجب الحكم بالكراهه هنا والكافر ليس نجسا النجسه مادية ماديه ولا عينيه قول تعالى انما المشركون نجس يعني نجسه معنوية معنويه وليست النجسه الماديه ويتاكد هذا بجواز زواج المسلم من الكتابيه وزواجه منها يقتضي ماذا مخالطه صحيح فلو كان الكافر نجسا نجسه عن عينيه ماديه لما جاز زواج المسلم من الكتابيه لان الزواج يقتضي مخالطه هكذا تعلمون قلت فنجسه الكافر معنويه وليست ماديه وعليه فلا موجبها هنا للكراهه ولا مورد لها ثالثا وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل انيه المشركين فشرب فيها شرب منها وتوضا منها صلى الله عليه وسلم كما في حديث المراه اليهوديه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاده امراه يهوديه مزادة يعني يعني قربة اتصلت بقربه به. زيدت يعني بوصلة فأصبحت قربتين فين في قربة بإيه؟ بزيادة بينهم سمى مزادة مزادة يعني القربة التي وصلت بأخرى فتسمى عندهم إيه؟ مزادة فاستعمل آلية المشرك واستعمل يعني مزادة المشرك صلى الله عليه وسلم فشرب منها والشرب أغلظ من ماذا وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم ولا ينفق استعمال المشرق لها في غسل أو نحوه إلى اخره هنا أقف مع هذا الحديث وقفات على عجلة قلت فوائد من حديث اليهودية أما الفائدة الأولى فهو مشروعية استعمال اوان المشركين من اكل أو شرب أو نحوه إلا إذا علم أنهم يشربون فيها خمرة أو يأكلون خنزيرة لقوله فين في الآنية الأخرى اهرقها وإيه واكسر فما كان ليثلف المال إلا أنه يكره الاكل فيه الا ان قال له الصحابي اغسلها من باب حفاظ على الايه على المال لكنه قال اول الامر ماذا اهرقها واكسرها واضح ثانيا وفيه ان الاصل مخالطه الكافر ومعاملته كذلك تأملت ايتي سوره الممتحنة الايه الاولى جاءت بماذا بجواز المعامله ان تبروهم وتقسطوا اليهم والايه الثانيه جاءت بالنهي عن, إيه؟ عن الموالاه يبقى الاصل هو معامله من الكافر وهي مسألة ضائعه وهي فقه معامله المسلم لمن للكافر ضائعه بين رجلين رجل يرى ان الكافر كاليه كالمسلم ما فيش فرق اذا ما تسمع التعبير المر هذه الايام فأحكي أن الإسلام الذي في صدورنا هذا لا قيمة له ولا وزن له، تمام؟ أو آخر لا يرى جواز المعاملة ليه الكافر مطلقا بل يتربس به لقتله أو ليه لاعتداء ليه لا, لا ليس الإسلام ولا هذا ولا إليه ولا إليه ولا, ولا ذلك. إنما الإسلام الأقل معاملة على شرط إن جنح للسلم فجنح لها. من مد يد السلام نمد له يد يده يد السلام هكذا ومن ضربني على خدي الأيمن فأنا أضربه على خدي له الأيمن صحيح فمن اعتدى عليكم فاعتدواه طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ جميل المرأة بعد فيما أنه جاء بجيشه جاء بجيشه على أبواب ماذا؟ على أبواب قومها فلما علم بأنها بأنهم قومها بأنهم قومها كف يده عنهم شوف يا أخي حفظ جميل اليهودية في شربة في شربة ماء مع أن الجهاد حق ودين وقد أوجب الله عليه الجهاد ولكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع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 وذلك حفظا لجميل امراه عليه في شربه ماء الا صلى الله عليه وسلم بل اذكره يوم احد لما أسر القوم في احد قال لو كان المطعم حيا واستوهبني اولئك النتنى شوف مع انهم نتنى ما يستحقوش لو كان المطعم حيا واستوهبني اولئك النتنى لايه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 يبا عندنا الآن ثلاثة أدلة على أن هذا الماء لا يكره وهو انعدام الدليل الشرعي على الكراهة اثنين إن الكراهة حكم شرعي لابد أن يكون له ماذا موردا أو موجبا ما هو موجب الكراهة الكافر ليس, إيه؟ ليس نجسا صح الكافر ليس نجس ثالثا إن الأصل معاملة الكافر والنبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء له الكافر صحيح واغتسل وتوضا من مجادده المراه المابه قلت وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما غسل اباه ابا طالب فقال له اذهب فاغتسل يعني امر عليا ان يغتسل لما غسل من لما غسل اباه ابا طالب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 قال او تغير بملح مائي يعني الماء لو تغير لونه او طعمه بملح مائي صحيح فانه يكره على قول المصنف كانه يفرق بين ملح وملح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 لا تحل لماذا لا تحل سعابين البحر؟ قالوا لأنها على صورة حيوان محرم فيه في البر لكن عموم قولي يحل ميتته يشمل ميتة ليه ميتة البحر واضح ثالثا لا يشترط أن يكون تكون هذه الميتة ميتة سمك مو ممكن إذا ميتة البحر ليس سمكة يعني ما مشهور الجمبري ليس سمكة صحيح والستكوز على ما اظن ليس سب كل هذه لا تعد من الاسماك انها تعد من الفقاريات صحيح على ما اتذكر بقى مما درسنا في الثانويه العامه والعهد بعيد فاعذروني المهم انها ليست اسماكا فاذا لا يشترط ان يكون سمكا انما كل ميته له صحيح رابعا قوله ميته يعني ان يكون ماذا ان يكون بحريه لان قوله ميته أما من كان برا مائيا فهو ماذا فهو يحرم كالتمساح، صحيح وكالدفاضع صحيح الدفاضع وكالترث كما يقول فإنها تعيش في البر والبحر هذه ليست مائة ميتته واضح يا طلبة العلم هو الطهور ماءه الحلو ميتته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 قال المصنف رحمه الله أو بما لا يمازقه كتغيره بالعود القماري قماري دا عود منسوب الى الهند بلده في الهند وقطع الكافور والدهن يعني لو امتزج الماء بما لا يتحلل فيه إيه يعني لا يتحلل فيه يعني لا يزوب فيه لأن العود القماري لا يزوب الدهن ايه لا يزوب كإن الماء لو حصل نوع من التغير بما لا يختلط ويزوب فيه فهذا يكره على مذهب من المصنف صحيح طيب قلت والجواب عن هذا كالجواب عن تابقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر له العجين والعجين لا ينفك استعمال له الدهن فيه لان العجين يعجن احيانا بالدهن ويعجن بالسمن يعني ويعجن باللبن احيانا واخرى صح بدليل كان عندهم ما يسمى بالاقط ايه هو الاقط عجين بلبن ايه وهكذا يعني اشبه بالكشك الصعيدي يعني واضح فالنبي عليه الصلاه والسلام توضع من قصعه بها اثار العجين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 يعني وضوء نسك يعني يستحب لل للطائف ان ايه أن يتوضا بماء ايه بماء زمزم لن يظهر ان فعله ها هنا حصل قصدا انه توضأ ايه قصدا طلبا لماذا طلبا للوضوء عليه الصلاه والسلام فيظهر ان وضوئه كان وضوء إيه؟ نسك عليه الصلاه والسلام واضح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 قلت ولكن يظهر أن الفعل لم يتكرر منه كثيرا ومن هنا نقول أقول تورعوا عن الوضوء بماء بما زمزم فإن لم تكن لكم حاجة فتوضأوا من غيره ليه لأن ماء زمزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سخم فيظهر أن وجود ماء زمزم على الأرض الأصل فيه أنه ماذا للطعام والأصل فيه أنه للشفاء والاصل فيه انه للامنيات للدواء وتجد هذا المعنى فين تامل قوله طعام طعم شفاء جاء بالمصدر طب ما جئ بالمصدر في معنى ولا لا المصدر اقوى وابلغ كانه يقول الاقوى والابلغ في استعماله ان يكون للايه للشفاء او ان يكون لماذا ان يكون للطعام والشراب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 فالأصل أنك لا تتوضأ من ماء زمزم إلا لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما تكرر منه الفعل هذا أولا وفعله لا يفيد إلا مجرد الجوال مش الاستحباب له يعني ما تخدش من فعله استحبابا أبديا واضح ويظهر أن وضوئه كان بين بين طوافه وسعيه كان وضوءه وضوءا مخصوصا اللي هو وضوء له النسك اكتبوا هذا الكلام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 في الطعام وإيه والشراب صح قلت والأصل المحافظ عليه لأنه من ماء إيه من ماء الجنة وفي وضوء الناس به إهدار إيه إهدار له هنا ينبغي نبغى نفهم المسائل الشرعية على الإطلاق صادر بلكم مثالا بعض الناس ممكن يأخذ من هذا الحجج كتب النبي توضى في فرق بين أن يتوضأ تمام صلى الله عليه وسلم اما لبيان الجواز او ان يتوضأ للسنة او ان يتوضأ للنسك فرق لان بعض الناس مساء سبيل المثال قلب المسألة كمسألة الشرب من قعود بعض الناس يقول لك يا النبي شرب من قعود كم مرة شرب مرة مرتين لكن الغالب على فعله كم مرة شرب من قيام استغفر الله كم مرة شرب من قيام مرة مرتين ولاسباب منها انه شرب من شن الايه معلقه ما يستطيع أنه ايه أنت انت لا تقلب السنه يعني لو سلمنا ان الشرب من قعود سنة بعض الشباب يجي يقلب يقلب السنه يعمل ايه يكون اكثر شربه من قيام واقل احواله في الشرب من ايه يبقى له ان يحتج من النبي شرب ايه قائما لا النبي لما شرب قائما كانت مرات ايه مرات خليلة لم يكن هذا غالبا على ايه على فعله فالنبي لما توضع من زمزم كم مرة ثبت انه توضع من زمزم سنجد انه توضع ايه يبقى انت لا تستكثر ينبغي ان تفهم الحديث على ايه على مورده ولذلك في طريفة حصلت احد اخواننا وهو من طلبه العلم الاقوياء كان يشرب مرة مع بعض تلاميذه من بعض المحلات الحصية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 فقال اخونا الألباني القاعد قال له لماه سنة لماذا لا تفعله يعني هل كونه سنة لا نفعل بل من اولى الناس بفعل السنة نحن جميعا ونحن نقول محمد رسول الله ماذا تعني كلمة محمد رسول الله ها؟ تعني محمد رسول الله هو قدوتنا هو أسوتنا هو من نتبع دون غيره هو من نحرص على سنته صحيح فتنبأ فهو ما توضى إلا, إيه؟ إلا مرة فأنت لا تقلب الجواز سنة لأن الأصل في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وشفاء ثالثا ولأن ماء زمزم له خصوصية ماء زمزم له خصوصية ولا لا؟ له خصوصية فلا ينبغي أن تساويه بغير من, من الماء صح لأن المخصوص له احكامه له كامل خصة التي لا يساوى به غيره صح فما زمزم مخصوص ولا لا نعم مخصوص ده خصة بثمانية أشياء نزل من الجنة ليس على الأرض من ماء الجنة إلا إيه ثانيا إنه لا يتلف بمر الزمان ولا يفسد صحيح ثالثا إنه لا ينضب يعني بئر زمزم لن إيه لن تنضب رابعا إنه شفاء إيه سقط خامسا لما شرب له سادسا انه طعام طعم صح يبقى ما زمزم هذا له خصوصيات كثيرة في الشريعة يبقى الخصوصيات تقتضي ان يخص ولا ايه ولا يسوى بغيره هذا مفهوم لديكم طيب يبقى احنا استفدنا الان فائدة مشروعية الوضوء ولكن ليس على غير ايه الدوام تمام ثالثا ان ما زمزم له ايه خصوصية رابعا أن الأصل في ماء زمزم أنه لماذا للشفاء والعافية وله والدواء والطب صحيح والأصل طبعا الحفاظ عليه لعزته هذا الماء ولماذا ولشرفه ولغلوه ولندرته فإذا نقول إنه لا هنا إن ماء زمزم تماما توضع منه النبي صلى الله عليه وسلم وليس على صفة له الدواء صحيح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 والنبي صلى الله عليه وسلم مردفا من أسامة فاختلط هذا على بعض الرواف فاعتقد انه من حديث من أسامة لانه من الذي كان وراء النبي لكن هو من حديث علي. سجل من الماء يعني دلو ولا يقال سجل إلا إذا كانت الدلو مملوءه إلا إذا كانت الدولة الدلو مملوئة بالماء فشرب منه صلى الله عليه وسلم وتوضا وتوضا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 وهي لشارب ومتوضئ يبقى ده هنا في ابن تيميه وطالما في ابن تيميه يبقى المساله صارت ايه عويصه ان ابن تيميه اذا نزل الميدان طبعا ها المساله صعبه طيب هنا عشان نتكلم عن مساله الاغتسال بماء زمزم سواء غسل الجنابه او غيره واضح هل النمر واحد الغسل يقاص على الوضوء هنا ولا القياس فاسد لأن ما جاز الوضوء به جاز الغسل به اثنين هل قول الصحابي حجة ما هو ايه دليل ابن تيمية قول من العبات فمن جعل قول الصحابي حجة استدل بقول من الحب استدل بقول من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 ولا الاصل المفارقه والمخالفه يبقى المساله هتفهم بناء على الايه على الاربعه إيه؟ مقدمات هذه على الاربع مقدمات مقدمه الاولى هل قول الصحابه حجه لو قلنا ان قول الصحابه حجه يبقى قال العباس لا احلها لمغتسل يبقى لا يجوز لاحد ان يغتسل بماء مفهوم هذا لديكم طيب هذا اول ثانيا يا طلبة العلم هل الاصل في ماء زمزم إن هو ككل ماء فمن جعله ككل ماء لم يفرق بين الوضوء الوضو والغسل وسائر استعمالات الماء صح المسألة الثالثة هل الارتسال هل هناك فرق بين غسل الجنابه وسائر ما هو العباس خاصة حكم اللي غسل اللي. ابن تيمية خاصة غسل الجنابة تمام المؤمن لا ينجس صح المساله الرابعه لنا كفرق بين الوضوء والغسل يبقى لابد نحن احنا الان نضبط الاربعه ايه مقدمات هنرضى نظبط مقدمات هذه لتنضبط لنا الايه المساله واضح قلت وان كان الاصل في ماء زمزم انه من جهه ككل ماء إلا أن ماء زمزم قد جاءت خصوصياته في في الشريعة ومن خصوصياته ما يمنع إهداره وضياعه على المسلمين صح اثنين وأن العباس كما هو معلوم كان هذه بقى المسألة تجيب الباب إلا يخلي قول العباس هنا في شبه حجه من يقول لنا ها لا شكرا نعم لا ما اتكلم بغير اذني ماشي حتى ينتظم الدرس اتفضل قول اتفضل من اهل مكه هذا ليس شرط ان العباس كانت له السقايه فمن من اعلم الناس باحكام زمزم صحيح اعلم الناس باحكام زمزم هو العباس لان هو اللي له الثقائب هو يعلم ما يجوز في ماء زمزم وما لا إيه؟ وما لا يجوز صح ورب العالمين قال فاسأله إيه؟ اهل الذكر هو هو اهل الذكر فالعباس كانت له الثقايا قلت ولما كانت للعباس رضي الله عنه الثقايا فكان اعرف الناس باحوال ماء زمزم واحكام وهذا مما يجعل لقوله شبه له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 فلا يشفع للغسل لان وضوءه وقع نسكا شوفت بقى لك هناك ايه وضوءه وقع إيه؟ نسكا فيكون مختصا بالإيه؟ بالحج او بماذا او بالعمر خل بالك من قضيه وقع نسكا يعني هضرب لك مثالا النبي عليه الصلاه والسلام لما حج قال خذوا عني ايه مناسخكم. فهنا في أشياء فعلاها النبي صلى الله عليه وسلم تكون إيه نسكا يعني لما قلنا الوضوء وقع نسكا يعني من جملة أعمال إيه الوضوء أما من جملة أعمال العمرة أما استعمال ذلك في غير العمره يحتاج إيه إلى دليل واضح ولكن إحنا قلنا بجواز الوضوء مطلقا إيه لقريان عمل من المسلمين لكن الغسل لم يأتي به عمل من الا ان يكون غسل, غسل طب غسل دواء زي رجل ببدنه نسال الله السلامه شيء جلدي فاحتاج إلى, الى ان يصب الماء على نفسه تمام لما نقول لم يثبت عن الصحابه ولا شك ان في هذا من اهدار هذا اليه الماء قلت وقول ابن تيميه رحمه الله بالكراهه اعتبارا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 فإنها من تقوى ماذا من تقوى القلوب صح وعليه فنحن على مذهب المصنف رحمه الله تعالى من ان ما زمزم يكره استعماله فين في الغسل وخاصه غسل الايه جنابه قلت اما الاستنجاء فلا والف ماذا والف لا لانه مما لا شك ان هذا مما يعارض قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي يعني ايه يقلد الهدي كان يدع في الهدي اللي رايش لمكة قلادة عشان يعرف نداء ايه هدفل يهان ولذلك اخوانا اللي بيحصل عيد الاضحى كل سنة هذه جريمة من السخرية منين من الاضحية ويجيب لك صورة خروف بنها الطنح عشان مش عارف الى وهذا كله من باب ماذا من باب السخرية منين من شعائر الله عز وجل والاصل الا أن, ان تعظم هذه الايه الشهيره ولذا لا ينبغي ان نترك الخروف او الشاب الصبيان يركبونها لانها ليست مما يركب ولذلك اهل العلم قالوا ولا يركب الا ما دل الدليل على انه يركب من الاضاحي او الهدي زي الابل مثلا لكن لا تركب الابقار وفي الحديث ان رجلا ركب بقره فاخذ يضربها فانطقها الله فقالت له ما لهذا خلقنا انما خلقنا للحرث وصدقت والخيل والبغال والحمير ما عد الابقار والخيل والبغال والحمير ومن عجب انها قالت له خلقنا لله ما عدتش للزرع لان الله قال افرايتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن ولد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل زرعت وليقل حرثت والحديث حسنه العلامه الالباني رحمه وحديث حسن ان لم يكن صحيحا فانتبه افرايتم ايه ما تحرثون نعم الكره لا ليس اجتهاد مخالفة للنص ليه؟ لان الشوكاني أدخل ماء زمزم تحت العمومات صح ادخله تحت العمومات ونحن أخرجنا ونحن أخرجنا ماء زمزم من إيه؟ فجعلنا له حكما خاصا لذلك قلت لك ادة قولي تراني اقول الكلمه وانا اقصدها لما ينبني لما قلت ان هو نسك عشان ما ايه الانسان ما يستكسرش منه وضوءا ويهدر وضوءا صح اثنين لما قلت انه ماء خاص يبقى يخرج من تحت الايه العمومات وياخذ حكما ايه حكما خاصا ثالثا ان شوكاني اضعف قول العباس بغير موجب لان الاصل ان احنا نعتبر بقول الصحابه واذا كان قول الصحابه فيه شبه حجه صار حجه صح ولا لا عندنا شبه حجه هنا لان العباس هو اعلم الناس باحكام ماء, إيه؟ ماء زمزم لانه هو الذي كانت له ليه السقايه فهو يعلم ما يجوز وما, وما لا يجوز واضح لماء زمزم ودي مساله معتبره لذلك هضرب لك مثالا زيدا لا يورث الخال زيدا لا يورث ماذا الخال واهل بعض الصحابه يورث الخال يكون قول من هنا المعتمد قول زيد لان اعلم الصحابه بالايه بالفرائض من زيد ولذا عمر قال ان اختلفتم على ايه فيكون الحكم فيها من قول ابي بكر يكون القول لزيد لان هو ايه كان اعلمهم بكتاب الله عز وجل النبي قال اقرأوا القرآن على من على أربعة لماذا عين هؤلاء الاربعه يبا هم المرجع عند ماذا عند اختلاف الناس فيرد العلم إلى من إلى صاحبه فالعباس كان له استقايا تمام قول العباس هنا يكون معتبرا من جهة اخرى أن الاغتسال في إهدار والأصل في هذا الماء أنه ليس للغسل ولا الوضوء اصل في أنه هو للشفاء وللعافية تمام وأنت لو اكثرت هناك صحيح لكانت لك فتوى واقع لكانت لك فتوى ايه واقع لو دخلت كده وقريت اهدار الناس لماء زمزم ستجد لسانك يسبقك يقول هذا لا يجود صحيح وال... وهذا امر معتبر طيب انتهينا يا طلبه العلم قلت قال المصنف رحمه الله وماء لا يكره استعماله ماء لا يكره استعماله ثم قال ماء ليه ماء البحر قلت لقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته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 وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وخلقناكم إيه أزوجا إلى أن قال رب العالمين ثراجا إيه وهاجا وانزلنا فنزل هذا الماء من السماء لما كانت الشمس ماذا ثراجا وهاجة تحرق ماء البحر وتبخره فيذهب إلى المعصرات لينزل, إيه؟ لينزل ماء تجاجا فليجا قال وجعلنا ثراجا إيه فلما جعلنا سراجا وهاجا تبخر ماء البحر فنزل يبقى اذا هذه شبهات استفاده من علم اليه الاحياء للاستدلال اليه الفقهي والاستنباط الفقهي ازاي انت قلت ماء البحر يشرع قلت منين حديث هو الطهور ماؤه طيب ايجوز ماء العيون والابار وكذا لك نعم طب ما بقى العيون والأبر هو أصله إيه؟ هو أصل ماء البحر يبقى كيف تجيز الوضوء بالفرع ولا تجيز الوضوء بليه وقد ذكرت لك قول الشاعر كالبحر يمتلئ السحاب وليس له عليه فضل لأنه إيه؟ لأنه من مائه واضح طيب قلت إشكال فقد صح عن عمر ابن عمر وابن عمر انهما منعا الوضوء بماء البحر حتى قال ابن عمر التيمم احب الي من الوضوء بماء البحر وقال ابن عمر لا يجزئ وضوء ولا جنابه هنا لا بد ان ناخذ فائده ان العالم الفاضل قد يفوت عليه علم الايه علم المساله ولا يقدح ذلك في في علمه صح فابن عمر لم يعلم بحديث ماذا هو الطهور ايه ماؤه فلذا كان لا يرى جواز ماء البحر رضي الله عنه و ويقول التيمم احبوا اليه او ثانيا ان ابن عمر اعتبر حديث هو الطهور ماؤه حاله ايه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 فيكون الجواب هنا انها حالة ايه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ايه جوابا عاما ليستوعب حاله الضروره وغيرها من حالات الاستعمال فقال هو الطهور ايه واعطى صفه كاشفه هذه الصفه على اساسها يجوز الوضوء به وهي انه ماذا انه طهور وهذا من بدايه الاجوبه تمام وهذه نهديها لبعض المفتين يسأل النقاب واجب يقول وليس واجبا وقد قال بأنه مستحب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله طيب ما جبنا يا شيخ بتمام الفائدة إلا أن في زمن فتنه والأولى بالمرأة أن تحتجب وأن تستتر وان سالتني عن استحباب النقاب فنحرم لك الميوف هكذا يكون من تمام الجواب صح ولا لا وزلك ترى بعضهم يأخذ الفتوى دي من على السنة ولك لك النقاب ليس من الاسلام وانا جيت فتوى تقول الميول ليس من الاسلام حتسمع فتوى كده ان المايو ليس من الاسلام ولا البناطيل الضيقه دي ليست من الاسلام حتى خرج علينا جاهل غبي يقول تذكير الاصحاب بتحريم الايه شوف العنوان الضخم ده ها مش كان اولى بيه ان يقول تذكير اكل الجاتو بتحريم الميول؟ كان أولي فيه، فالشاهد من الكلام شوف هذا من بدائع الأجوبة أنه أجاب السائل بما يستوعبه حاله وحال من وحال من بعده، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يصدق على من وهذا نعتبره من وفاء الشريعة بكل حاجات له البشر وهذا نعتبره من وفاء الشريعة بكل الزمان وكل له وكل المكان. ثم أجاب بزياده البيان فقال الحل ميتته لأن الذي يطلب الماء يطلب طعام صحيح طيب نعم هاتي المثل مرة أخرى آه لا لا لا يجوز الوضوء به لانه لا يزدق عليه ان هو ماء ربك قال فلم تجدوه وليس هذا ماء يا رجل طيب هنا ناتي الى قول الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عمر انه قال لا أحله تمام وان ابن عمر قال لا يغزئ ماء البحر في غضوء ولا غسل طيب كيف يمكن رده أولا أن هذا موقوف على من؟ على الصحابة ولا معارضة لمرفوع بمن؟ بموقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 من الصغير واضح فهذه مسألة مهمة جدا في, في الاحتجاج بأقوال الصحابة وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه غنى يغسل قدميه في الوضوء سبع مرات فابن عمر كان عرف عنه نوع من أنواع ماذا طلب ما تقولش التشد امسك لسانك الصحابة لا يوصف فيه آه انما تقول طلب الكمال فين في العبادة صحيح فابن عمر كان عنده نوع من طلب الكمال وشدة الورع كان عنده ورع شديد جدا فكان يتكلف في هذا الورع طلبا لإيه لكمال العبادة ولأعلى مرضات رب العالمين فمن كمال العبادة أمسكوا علي من منذية المسألة فمن كمال العبادة أن الماء العذب أفضل عنده من الماء ليه من الماء المالح فلذا هو ليه طلب قال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 ولكن اخذنا بماء إليه البحر ولكن صح عن عبد الله بن عمرو رجوعه عن قوله وذلك أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله شوف الصحابي منصف الله ولكن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 وهذا طبعا مما قد يوهم ان ماء البحر عنده افضل من الماء العذب فانت اذا كنت في مفاضله بين ماء البحر والماء والماء العذب فايهما افضل قلت ولا شك ان الماء أن الماء العذب افضل لانه هو الاصل وبه تحصل كمال الطهاره ذاك شوف لما دعا على اللهم طهرني به بالماء والثلج والبرد ولا يدعو الا بالاكمل صح ولا يدعو الا بالافضل فاذا كنت بين مائين ماء البحر والماء العذب فالماء العذب اولى صحيح والمسلم يطلب ماذا الاكمل والاعلى قلت ثانيا ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء المالح لما ركبوا البحر بما دل على انه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 ولا شك أن الماء العذب أنقى وأفعله في كمال الطهارة وأبعد عن الضرر لأن الانسان لا يؤمن تضرره إذا إيه؟ إذا استنشق بالماء إليه؟ ماء المالح صح كبعض الناس الذين عندهم إيه؟ مشاكل في الانف أو كذا بينما هذا الضرر ممتنع وكان ضررا يسيرا وهذا يدل على شيء مهم ان الضرر اليسير مغتفر ان الضرر الايه اليسير مغتفر مغتفر وان المشقه الايه حاصله في العباده مطلقة لان مفيش عباده الا اذا كانت فيها نوع من أنواع الايه المشقه اليسيره هو حكم شرعي يعني حكم شرعي يعني تكليف ما فيه مشقة هكذا عرفوا تمام قلت اما ماء البحر فلا اختلاطه بغيره قال المصنف رحمه الله والآبار وفي حديث ابي سعيد الخدري انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعه ويقال بضاعة بالكسر والضم انه تلقى فيه الكلاب والجيف والحيض حيض يعني خرق الايه خرق الحيض تمام والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء وهنا ايضا اجاب بجواب عام هم سالوه عن بئر بضاعه خاصه فاجاب بقاعده عامه وهو الماء ايه الطهور لا ينجسه ايه شيء لا ينجسه شيء لما غلب عليه باتفاق اهل العلم من لون او طعم او ريح وهنا نستفيد فائدة مهمة جدا جعل العلم في قوالب ازاي دائما نتجد ان احنا نحرص في درسنا على ايه على التقعيد والتأصيل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم توضقه ممكن يفهموا المسألة على انها خاصة بقري مضعبة لكن هو أعطاهم إيه قعد عامه الماء طهور مهما ألخي فيه فهو طهور إلا أن يغلب ايه عليه إيه؟ إلا أن يغلب إيه؟ عليه قلت والحديث دل بمنطوقي على أن الماء لا ينجس إلا بالغلبة وليس بملاقات ماذا النجاة يعني إيه الفرق بين الحكسين دول في فريق قال الماء ينجس بملاقات النجاسة هو نجس وفريق آخر قال لا الماء لا ينجس إلا إذا إيه؟ إلا إذا غلبت عليه النجاسة تمام بمنطوق أن الماء لا ينجس بملاقات النجاسة إلا أن تغلب إيه؟ عليه ما نقول لا ينجس بملاقات النجاسة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 على نفسه أنت داخل البيت لقيت برميل مية ولا قدر المظلوم يا أولاد حد جا جنب دي لماذا تسأل لماذا تسأل كما في قصة في عمر لما مر وصاحب له فوجد مزابا فقال عمر قال الرجل يا صاحب المذاب أماءك نجس أم طاهر فقال عمر يا صاحب المذاب لا تخبر لا تخبر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 مثلا يقول لك ما ان كان على المنهج يقول لا يا اخي روح واذا وجدته على غير المنهج انطحه صحيح لكن اين ما اعرفش يعني انت تركت علم الرجل من إيه؟ من الابتداء لمجرد الايه الشك لماذا نفسد حياتنا بالايه بالشك؟ صحيح ولا لا لماذا نفسد حياتنا بمثل هذا الشك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لبا هذا هو الاصل في الماء ولذا قال العلامه السعد والأصل في مياهنا الطهاره والأرض والثياب والحجارة في ضبط والأرض في ضبط كده وفي ضبط والأرض تمام المهم يعني الحديث قال المانوه طهور تمام ثالثا قولنا المنجس شيء اي لا عبره بالمنجس ذاته وإنما العبرة بماذا بغلبته لأنه قال لا ينجسه شيء كلمه شيء ذي من ألفاظه العموم يبقى لا عبرة بقى بكون هذا الشيء اللي وقع في الماء هو بول ولا غائط ولا لحم خنزير ولا كذا لا عبرة بهذا لا عبرة بذات المنجس وإنما العبرة بماذا بغلبته النجس عليه واضح قال صلى الله قال المصنف رحمه الله والعيون والأنهار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 ان الماء الجاري لا يحمل النجاسة، لإن نهراً بباب أحدكم فكلم نهر فيها معنى الجريان لأن قوة الجريان تدفع له النجاسة، يبقى الماء الجاري لا يحمل له النجاسة أو الفائدة اثنين، إيه؟ الماء المستبحر، المستبحر يعني له أو المستبحر يعني الماء الكثير لا يحمل النجاسة، لقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل له الخبث ثلاثة. ان الماء الراكد يحمل نجسبه فايه بدلاله الايه بدلاله المخالفه فاذا قلنا الجاري لا يحمل يبقى الراكد يحمل مظنة الحمل مش شرط يحمل تمام مظنه الحمل طيب غيره ها قول احسن فيه استحباب الوضوء لكل صلاه لان بعض الطلبه يكسل عن هذه السنه العزيزه طالما أن هو محافظ عليه على وضوء. نعم النبي صلى الصلوات الخمس بوضوء نيه لكن هذا لم يكن غالبا على فعله ولو تاملت الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا هذا مطلق يشمل كل ايه ومن هنا يجوز الوضوء لكل ايه وهذا انا اقول لك من مداعي الخشوع لان الوضوء يبقى فيه تهيئه ايه عظيمه للصلاه كل ما تتوضا تاتي الصلاه نشيطه الا نشيط النفس لكن لا باس أن تصلي لكن الاحب والمستحب والافضل والاكمل هو اليه الوضوء لكل صلاه لقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر الايه واضح بما دل على استحباب اليه استحباب الوضوء لكل صلاه واضح طبعا من الفوائد هنا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 هنا مش المقصود يغتسل منه الوضوء ده مثل الصلوات الخمس هذا ليس المقصود الوضوء لان كنا نقول ان الصلوات الخمس من فضلها انها تغفر الذنوب وفي فائده هنا اخرى ضمنيه ها الوضوء الذنوب ماشي الفائدة هي أنها ها ممكن ها نعم ما قلنا هذا إنما أقول شكر الله لك إنما أقول إن الحديث هنا في فائدة أن الصلاة تذهب بالهموم لأن الغسل بيذهب به سلما يكون مكدودا مامون أو المغتسل ما يعود به كذلك الصلاة تمام تذهب بماذا بالهموم صحيح ولذا كان يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلاد في قصة حكى لنا الدكتور عبد الله المصلح وكان قد حضرنا محاضرة رضي الله خيرا قبل سنوات يعني في جهة عملي ذكر أن دكتورا في أمريكا كان يحاضرهم هناك نظام المحاضرة أن الطلبة ممكن تخرج وإيه وتعود ما عندهم مشكلة في هذا فيقول أنا لاحظت على الطلبة العرب أنهم يخرجون في ساعة محددة.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 راحة الايه راحت النفس فعلا وذلك يعني كما افاد بعض العلماء فائده جيده الحديث ان لما بينام الشيطان بيعقد عليه على ايه علاقه عقد تطور ده ما لما يروح الشغل الصبح بالثلاث عقد دول مصلحتك بكره يا استاذ عدي مش عارف بعد اسبوع ما هو في ثلاث عقد تطور بقى كل يوم ثلاث عقد لذلك لا تقدم الصحه الحكوميه ابدا <تصفيق> <تصفيق> عشان في ثلاثة عقد ففعلا الطلال لها اثر قوي جدا في مساله راحه الايه النفس فهي فعلا يعني شفاء اراحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال تمام طبعا هذه العمليه التي اجريت الان مساله مهمه جدا وهي ان العلم يتعلم كيفيه الايه الاستنباط والاستدلال وطريقه التعليم والتفهيم بضرب ماذا بضرب المثال لكن ينبغي ان يكون هناك احتياط في مساله ضرب المثال لان بعض اخواننا احيانا نضرب امثله يعني مره بعض الشيء في بعض المساجد احد إخواننا قام يضرب مثالا يقول لهم الامه عامله زي الجاموس طبعا هذا كلام ما ينبغي هذا فيه تسفيه لمن للامه المحمديه وتشبيهها بما لا ينبغي ان تشبه صحيح بالحيوان وهكذا فانتبه فقال وحديث رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسة مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا يبقى من درنه شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإلى حصتنا الأخيرة يا طلبة العلم وهي مع كتاب